ل موسوعه ا ل ن ا ل ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ن Thank you. لفضيله <تصفيق> ا ل د ك ت و ن إن م د ر ا ب ا ل ن ا ب ل ش ي you、wow.